قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة خالدين فيها وأزواج مطهرة مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد